بسم الله الرحمن الرحيم ما علم أنها سبب الهم والغم والضنك الذي دخل على قلوب كثير من الشباب بسببها وكيف لا تكون هي سبب هذه المدلهمات كلها وقد حرمها أهل العلم الراسخون في العلم الكتاب والسنة والإجماع حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب امرئ ليس يجتمعان لا تكاد تمر في شارع أو تمر في طريق للإلا وتسمع مزامير الشيطان نسأل الله السلامة والعافية غنى لهم الأغنية الأولى صفقوا وتراقصوا فيها وانتهى أتوا إليه وقالوا أريد أفريدوا سبحان المولى يمهل ولا يمهل يهمل ولا يهمل فجاه ترتخي تلك الانام وتقف عن الضرب ويميل ذلك الراس ويسقط ذلك العوم ما يسقط سر سريعا ميتا بين اصحابه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ارايت انما تعناهم سرين ثم جاء يمتعون. يا شباب اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله الذي خلقكم اتقوا الله الذي أنعم عليكم اتقوا الله الذي أعظكم وكساكم ورزقكم اتقوا الله الذي أعظكم هذا السمع أو شاء لا منكم يا من وقع في الأغاني ومزامير الشيطان احذر احذر انتبه يمهل ويمهل ويمهل رحمة منه جل وعلا ولطف منه ولكن اعلم أنه لن يهملك مهما طال العمر كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فان حادث لا يكاد يوصف رجلان في خطيرة وبينما نحن في الطريق ما زال يهمهم ما زال يهمهم بكلام لم نميزه سبحان الله العظيم إنه يقرأ القرآن الله الله الله الله, الله يا من وقع في الاغاني ومزامير الشيطان اتركها دعها حطنها استبدلها قال صلى الله عليه وآله وسلم من ترك شيئا لله واتق الله عز وجل واستعد للقاء الله فكم ودعنا من الأصحاب وكم ودعنا من الأصدقاء وكم ودعنا من الآباء وكم ودعنا من الأمهات وكم ودعنا من الأجداد كبارا وصغارا ذكورا وإناثا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم والآن تنقونا مع كلمة بعنوان مزامير الشيطان للداعية أبو مالك الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد أيها الأخوة أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال اللهم آمين ثم أقول أوصيكم ونفسي والله بتقوى الله والاستعداد للقاء المولى جل وعلا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم كم ضاع كثير من الشباب بسببها كم ضيعت كثيرا من الشباب وكم ضاع كثير من الشباب بسببها كم جلبت الهم والغم لكثير من الناس بسببها كم جفت الدموع عيون كثير من الناس بسببها كم قست قلوب كثير من الناس والشباب بسببها كم ضيعت الصلوات بسببها كم, كم نام كثير من الناس عن صلاة الفجر بسببها كم تعلق كثير من الناس بالحب والعشق والغرام والهيام بسببها كم سقط كثير من الناس في أوحال الذنوب والمعاصي بسببها. كم عقق كثير من الناس والديهم بسببها. كم بلّ كثير من الشبان والفتيات بسببها. كم دخل الضنك على كثير من الشبان والفتيات بسببها. كم ودع كثير من الناس من شبان أو نساء. الحياة بسوء خاتمة بسببها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعم إنها الأغاني ومزامير الشيطان الذي استهتر بها كثير من الشباب وكثير من الفتيات نسأل الله السلامة والعافية ما دروا ما دروا أنها من أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان ينام عن صلاة الفجر وتصب عليه صلاة الفجر ولسيما الصلاوات الأخرى ما علموا أنها سبب قسوة, أن سبب قسوة القلوب لا يزال القلب قاسي ما يتأثر بالقرآن بسبب الأغاني ما علموا أنه لا يستطيعون أن يتباكون بسبب سماعها عند سماع القرآن ما علموا وما دروا أنها سبب الهم والغم والظنك الذي دخل على قلوب كثير من الشباب بسببها نعم والله وكيف لا تكون هذه الأغاني هي سبب هذه المدلهمات كلها وقد حرمها أهل العلم الراسخون في العلم بالكتاب والسنة والإجماع قال الله عز وجل عن هذه الأغاني في كتابه في سورة لقمان. ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ليضل عن سبيل الله بغير علمه ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين لا إله إلا الله لا سعادة إلا بطاعته وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم يأتي زمان من أمتي يستحلون الخمر والخناء يعني الزنا والحرير والمعازف يستحلون يعني أنها محرمة فيستحلونها نسأل الله السلامة والعافية ويستمعون إليها قال والمعازف وقد أجمع أهل العلم الراسخون في العلم على تحريم الأغاني جملة وتفصيلا وأنها سبب في قسفة القلوب وبالصد عن ذكر الله جل وعلا نعم نعم والله سبحان الله العظيم لا تكاد تمر في شارع أو تمر في طريق إلا وتسمع مزامير الشيطان نسأل الله السلامة والعافية لهو الحديث قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه والله الذي لا إله إلا هو الغناء والله الذي لا إله إلا هو الغناء والله الذي لا إله إلا هو الغناء. وقال المفسرون في قوله واستذزم من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا قال صوتك يعني الغناء بل قال كثير من العلماء أنه في قول الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور قال من ذلك الغناء فلا إله إلا الله ظن السعادة في الأغاني ما دروا أن السعادة في كتاب الباري ظن السعادة في الأغاني ما دروا أن السعادة في كتاب الباري جل وعلا سبحانه وتعالى نعم تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا وربي في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع حب الأغاني حب الكتاب وحب الحان الغنا في قلب امرئ ليس يجتمعاني حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب